Bye. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ قِسَّتْ لِيَعْلَمَ فَلَنْ نُهْلِكَ أَوَّلِينَ ثُمَّ نُتَبِّعُهُمُ الْآخِرينَ كَذَٰلِكَ Oiii وَإِذُ يَوْمَ المتقين في ظلال وعود. كذلك لجزء المحسنين وينو يومئذ المكلبين كلوا ثم كُم مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لِلْمُنْكَرِ كَأَنَّهُ أَنْ فِي حَدِيثٍ بَعْدَهُ